وقال الذين كفروا لا تأثين الساعة قل بلى وربي لتأثينكم عالم الغيب عالم الغيب لا يعزب عنه نفطال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصفر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين تعوا آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق, هو الحق ويهدي إلى العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينذركم إذا مزقتم كل ممزق اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد